Quan najimu jajauye Dan finnig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 Divan y bydd y bydd سكنتم في البحر الاعلام zone Eh, eh, eh. اشتركوا في القناة home. Uh -huh. dami fan bi ai mae wa muttaqi رَبِّ أَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا بأي آلاء ربكما تكذفا الجزاء ومن دون من تنبئ اي اله رب تكذبان مود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 here yeah. and Cynhau نحور مقصورات في الخيام بذئ لم يقم <تصفيق> الثو